ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأذكر بجال وأشرك مني ما ليس لي بني علم وأنا أدعوكم إلى لا دَرَ مَا انَّمَا تَذَوَّنُ لي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا في نَغُرُّ أَرْحَابُ النَّارِ بَدَتِ الْقُرُونُ مَا أَقولُ لَكُمْ وَغَفَمُدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ ذُو الْعَفَافِ وَصَّاهُ هَاتِمَ مَكَانٌ وَأَقْبِ آلِ فِرْعَوْنَ نُسُؤُ النَّاسَ أَنَّا نُخْرِجُونَ عَلَيْكَ غَدًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَخْرِجْ الَّذِينَ عَنَّتْ عَنِ الشَّدَّ الْعَذَابَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ مُعَفَّى الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَنَقْتُعُ لَكُمْ تبع وعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا لطيبا من النار قال الذين وقال حكب بين العباد وقال الذين في النار بخزنة جنن مدعوا ربكم يخطف عنا يوما من العذاب